فلا تماري فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إ ل ا ان يشاء الله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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم صرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجود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 وما أ ظ ن الساعه قائمه ولئن رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا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 ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي ق ا و ي ة على عروشها ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ه ن ا ك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء انزلناه من السماء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 و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للنيس من كل مثل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا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 فلما بلغا ما جمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا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 ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه ز ك ا ة واقرب رحما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 أ ف ح س ب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني أ و ل ي ا ء إ ن ا اعتدنا جهنم للكيفرين نزلا قل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا